Oh, no, We're وطنهم من ربود وغل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعها وقرش عوبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما مارعون منها البطن، فشارعون عليه من <الحميم> <فشاربون شغف الهين> <هذا> وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تنكرون اهو مقام فظنتم تتذكرون بل نحن أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المناشرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين तो के दे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 Slay it through your